جَنَّاتٍ لِّلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُؤْثِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِلَّا الَّذِينَ طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا هَذَرُنَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا